رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله وبعد ما زلنا في حرف الباء وما زلنا في معاني الباء غير الزائده وقد ذكر النحويون لها ثلاثه عشر معنا و قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس اي من معاني الباء المصاحبه لها علامتان لا علامتان اي ضابطان احداهما أي العلامه الاولى ان يحسن في موضعها مع لا خذ جاءكم الرسول بالحق اي مع مع الحق أي مصاحب الحق ومحقاً قال إحداهما أن يحسن في موضعها مع والأخرى أن يغني عنها وعن مصحوبها الحال هذه العلامة الأخرى الضابط الثاني في قوله تعالى لقد جاءكم الرسول بالحق أي لقد جاءكم الرسول مع الحق ينطبق الضابط الأول أو يحل محلها الحال لقد جاءكم الرسول محقا أي ذا حق ويا نوح اهبط بسلام أي مع سلام أو في تنزيل الضابة الثاني يحل محلها الحال يا نوح اهبط مسلما عليك ولو لصلاحية وقوع الحال موقعها سماها كثير من النحويين باب الحال باء الحال وأصلها المصاحبة على السالسة الظرفية وعلامتها أن يحسن في موضعها فيه نحو لقد نصركم الله ببدر علامتها هذه العلامات هي بمعنى الضابط عند المتاخرين قال نحو لقد نصركم الله ببدر لقد نصركم الله ببدر اي في بدر وانكم لتمرون عليهم مصبحين طوب الليل أعيق في الليل وعلى هي كثيرة في الكلام كثيرة في الكلام العربي إلا على الوطن نجيناهم بسحر ما معنى بسحر في وقت السحر قال السابع البدل وعلامته أن يحسن في موضعها بدل في قول الحماسي لقريط بن أنيف وقولهم الحماسي أي من شعراء الحماسة والحماسة ديوان شعراء الحماسه وجمع الديوان و... ومن ادخل فيه يطلق عليه هذا الحماسي كتاب جمعاء شعر الحماسيين يسمى الحماسه و قال كقول الحماسي فليتليه بهم قوما اذا ركبوا شنوا لي غارته وركبانا فليت لي بهم اي ليت لي بدلهم لأنه بدلهم ماذا قال اولها قال بدا اولها لو كنت من مالك لم تستبح ابلي بل لقيطه من ذهل بن شيبانه اذن لقام بنصر معشرا حسنا عند الحفيظة انذو لو تتلانا لكن قومي وإن كانوا ذو عدد ليسوا من الشرفي شيء وإنهانا يجزون من ظلم أهل الظلم غفرة ومن عساءة أهل السوء إحسانا هذا هل مدحموا ذمهم؟ هذا ذمهم يعني يقول ما لما قال ليسوا من الشر في شيء و هذا ما هو مدح هذا دليل على انهم ضعاف لا يقابلون العدو بمثل ما قابلهم به هذا ضعاف هذا نفي, اللا... نفي العيب لماذا لعدم قابلية المحل او لعجز اللا... لعجز اللا... المحل اما صاحب المحل عاجز او المحل غير قابل لهذا الامر هذا هو هذا قالها قريط بن نوف بن عنيف وهي ابيات جميله موجوده في ايضا شرح التبريزي موجودة ايضا موجوده بارك الله فيكم في اي في عيه موجوده بشرحها كامله في خزانه الادب الودادي موجود ما لو كنت من مازن لم تستبح يمي لمن لقيته من دهل بالشيبانه اذا لقاه بنصر خشرا من للحفيظه في اندلوسه اللانه قال من هذا وهذا قرطه بن عنيف أغار عليه قبائل ذهل بن شيبان أخذوا عليهم مئة ناقة هو يرعى أغاروا عليه وسلبوه وذهب إلى قومه مرضوا يعينوه مرضوا يعينوه وذهب إلى قبيلة مازل واستجار بهم فأعانوه وذهبوا إلى قبيلة ذهل بن شيبان و استخرجوا مِع استخرجوا المئة تناقة واستخرجوا مئة تناقة معها، وشردوا لك الأعداء الذي حكموا عليك، أدبوهم، فقال لو كنت من مازن، لم تستبح إلي ابن لقيط من ده لمشي فانا هذا، قال لا لو كنت من مازن، ما احد يقربني اصلا ولا أحد يجي يجيني، لكن أنا من قام عيش قال لَكِنَّ قَوْمِ وَإِنْ كَانُ وَذَوِ عَدِدٍ ليسوا مِنَ الشغل. شيء ما عنده عاف لا اللهم اصطحان الشاهر قوله هو فَلَيْتَ بهم قَوْمًا اَيْ فَلَيْتَ لِي بدلهم قَوْمًا الباء هنا احل محلها بدل وتسمى ماء البدل قالوا في الحديث ما يسرني بها حمر النعم كل ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعلي بن أبي طالب وايضا ماذا قال ماذا قال ايضا كعي بن مالك كل مثل هذه نا كعب أيضا، عمرنا كعب، وباقيها أيضا، في توبة كعب بن مالك، الماء أحب أن لي بها بدرا، يعني بدلها وإن كانت بدرا اذكروا في الناس، من هذا؟ يعني هي تكررت في الحديث يعني خمس أو ست مرات كذا، هذه هي منها. قال اي بدلها أثام من المقابلة قال ابن مالك هي الباء داخل على الأثمان والأعوام تسمى باعش المقابل يعني هذا مقابل هذا في البيع الشراء قال نحن اشتريت الفرس ب ألفين وكافأت الإحسان بضعف وقد تسمى باع العوم والعوم والبيع هو ماذا هو عوض بثمن البيع ما هو البيع عوض بثمن قال وغط سمى بالعوض لما تنظر بمعنى قال لعل هناك خلاف خلاف هاضي لأن البيع عوض بثمن قال ولم يذكر, ولم يذكر أكثرهم هذين المعنين يعني البدن المقابلة وقال بعض النحويين زاد بعض المتأخرين في معاني الباء أنها تقيل البدل والعوض نحو هذا بذاك أي هذا بدل من ذاك وعوض منه قال والصحيح أن معناها السبب الصحيح أن معناها السبب على تأويل معناها السبب على ايش على تأويل ومعناها البدل على ظاهرها فإذا أولها فالحروف الحروف تتقارب معانيها تتقارب معاني الحروف قال هو الصحيح أن معناها السبب الا ترى أن التقدير أن التقدير أي تأويلها بالمعنى يوصلها إلى السابية قال ألا ترى أن التقدير هذا مستحق بذاك أي بسببه وما معنى مستحق يعني عوض عوض عن ذاك عبض. فترجع المعنى الان هو قدر التقدير ولو ان نقدر تقديره نرجعها الى ماذا الى بال عوض نقول مستحق بذاك اي عوض اي عوض ذاك اي عوض ذاك فارجعناها الى من؟ وهو ماذا قال قال بذاك اي بسبع ايش بسيف ذاك ولو قلنا عوض ذاك هي صح صح تكون بقى المعوضة بقى البتن أنا اصلا المعاني معاني المعاني بلا شك أن بعض المعاني متقاربة وهذه المعاني هي محل نظر واجتهاد عند أهل العلم نظر واجتهاد قال مثلاً أنت تنظر في المعاني ثم تفكر فيها ثم تنظر في مسار الجملة قد تخالف المؤلف قد توافقه في بعض الأشياء هذا لا بأسفل لا بأسفل ما هناك شيء قال التسع المجاوزه قال وعبر بعضهم عن هذا بموافقة عنه المجاوزه موافقة عنه قال وذلك كثير بعد السؤال ضابطها ما هو أن تأتي بعد سؤال كثرة ايتيانها بعد سأل فسأل به خبيرة ما معنى سأل به بمعنى عن فسأل به خبيرة يسأل ماذا آه عنه قال كثر ما LS سأل به خبيرا وسأل سائل بعذاب واقع ما معنى سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل عن ماذا عن عذاب واقع معنى متى سياتي؟ اقلع عن حلقها القهوة الفحل القهوة الفحل فان تسالوني بالنساء فانني خبير بادواء النساء الطبيب ان تسالوني بالنساء ان ماذا؟ عن النساء الله وما ضاهي يعني مكائد النساء حيل النساء يعني ما بلغ فيها عشر ما بلغي لها عشر هذا قال خبيرا بأدفاع النساء الطبيب وإن كانت العيوب العام منعم كانت العيوب العام معيوب مع الخلقة عيوب العشر وهكذا وإن كانت حيل المكر والدهاء هذا لا حد له هذا لا حد له ولا نهائي قال وقيل بعد, وقيل بعد غيره وقليلا وقليلا بعد غيره قليلا بعد غيره العبره إذا كانت بعد ساله انتهينا هذا ضابط يعتبر وإذا كانت بعد غيره بماذا نعرفها يحل محلها عن مع صحه المعنى حل محلها عن مع صحة المعنى هذا هو ضابط بالمكيف اذا عرفتم ما هو ما هو الضابط الأغلبي؟ ما السؤال طيب إذا لم, يج... إذا لم نجد سؤال ووجدناها وجدنا أنها يحل حل محلها عن فهي ظلما للمقاصة. قال نحو قال وقليلا بعد غيره ويوم تشق السماء بالغمام ما معنى بالغمام؟ أي عن أي عن الغمام؟ بين أيديهم وبين بين أيديهم وماذا؟ وعن عن إيمانهم. قال يو عن ايمانهم كذا قال الآخر. قلت أما كونها بمعنى عن بعد السؤال؟ فهم يقول عن الكوفيين. نقول عن الكوفيين. الكوفيين ماذا عندهم يا اخوان مذهب؟ يقولون بتنافح الحروف الجر. والأولى أن نقول بالتضمين أن الحرف يضمن مع الحرف الفعل يضمن مع الفعل، والاسم يضمن مع الاسم. اي قال شيخ الاسلام التيمي والتضمين ابلغ التضمين ابلغ يعني اقوى في البلاغه والدلاله قاله وتعوله الشلوبين تعوله الشلوبين مش مش الشلوبين عمرو بن محمد ابو علي العشيمي ايش بيليح علماء اندلس انا تقف في سنة خمسة واربعين قالوا تأولوا الشيوبين على أن الباء في ذلك سببية أي فاسأل بسببه وقال بعضهم هو أمب التضمين أي فاعتني به أو فاهتم به أمب التضمين العاشر الاستعلاء العاشر الاستعلاء قال العاشر الاستعلاء وعبر بعضهم عنه بموافقة على. وذكروا لذلك أمثلة منها قوله تعالى ومن اهل الكتاب من انتمنه بقنطار ما معنى انتمنه بقنطار أي على على قنطار كما قال هل آمنكم عليه هل آمنكم عليه هل آمنكم عليه هني هنا أمن جاء بعدها الباء وأمن جاءت بعدها عليه إذن هذا يفسر هذا وهذا من تفسير القرآن بماذا بالقرآن الحرف الذي يعني غمض معناه يدل عليه بالحرف الذي يوضح معناه هذا من مسالك الفهم وعلم عظيم معرفه معاني الحروف معرفه ما يعني معرفه حروف المعاني جزء عظيم من اللغه فاللغه لو لو نظرت الى لغه العرب هي بابان بابان باب المعنى وباب الله اما باب المعنى فدراسه حروف المعاني بدقه هو اساس القوه في معرفه كلام العرب وفي معرفه المعنى واذا عرفت اللغه العربيه بالالفاظ اللغه العربيه في منها العرب والمبني من المعرب ماذا؟ المبني المبني على حال واحد والمعرب ما الذي يتحكم في المعرب؟ المعرب لفضل أو محلل ماذا يتحكم فيه؟ العوامل فإذا درست العوامل ضبطت الألفاظ العربية وإذا درست حروف المعاني ضبطت معاني الجمل العربية إجمالا وبهذا تكون اخذت النحو من بوابتين جميلتين صغيرتين مختصرتين والله نسعى قال ومنها وإذا مروا بهم وإذا مروا بهم ما معنى مروا بهم أي عليهم كما قال كما قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم ماذا اتى بعد تمرون على اذا الباب معنى ايش معنى قال منه قول الشاعر ومنه قول الشاعر راشد بن عبد الله قاله راشد بن عبد الله قال منه قول الشاعر ارب يبول الثعلبان براسه لقد هان من بالت عليه الثعالب هذا تمثل به يعني عدد من الصحابة حتى أن عمر بن القموح وقامه بماذا تمثل بهذا هذا الرجل كان يعبد صنم ويأتي الناس إلى الطخنه بالعذية فيأخذه يغسله طيبه ثم يعني بعد أيام يفعلون به كذا يأتون إليه ويستخونه ويلطخونه بالعذر بيلون عليه ثم فماذا فعل قربه ما الماكن يطرحه بعيد من البيت قربه إلى داخل البيت وقال سيحميه سيحمي الإله سيحمي إلههم من العبث به فجعله في حضيرته فلما كان من الليل فلما كان من الليل خرج ينظر خرج ينظر بعد أن طيبه وبعد أن أنظه خرج و الثعلب قد قلولا عليه هو بل عليه يعني الثعلب ماذا فعل قلولا على رأس الصلب هو بل عليه ماذا قال بعدها؟ قال أرب النبيذ الله الأستاذ الحمد لله على هداء الإسلام الحمد لله على هداء الإسلام وإلا هذه انظر على عقائب رب يبدو الثعلبان برأسه ما معنى برأسه على رأسه الثعلب يقلول عليه قلول عليه هو ومعنى على رأسه ولماذا يا أخوة نهر نفر هذا الرجل أن بعد بول الثعلب يعني اذا عصاب خشبا او شيئا يعني او قطلا او شيئا مبللا يعني اثر في رائحتها سنه اثر في رائحتها سنه اي في غاء ثانيه فهذا يقول لك يعني الان يعني يعني كم سيجلس يصفي بول الثعلب بول الثعلب اذا وقع على الخشب او وقع على يعني شيء من ال يعني من هذه الاشياء القماش او كذا يعني ربما يقعد عاما كاملا يعني لا يفارقه زهم البول زهم الزهم الذي يشتمل عليه البول لا يفارقه طيب هذا الصنم هو من ماذا من خشب سبحان الله هذا رب يقول الثعلان برأسه لقد هان من بالس عليه التعالف أي هذا شيء حيين هذا يعني ما هو إله لا. إله يرفع إنما هذا شيء يعني من الهوان طيب شاء الله إلى هنا طيب الله